قدام المركز دلوقتي اه خدك واديك يا ست لا ما بعتش هدوسه ايه لا عند المركز اهو هكسرها انا ممكن They are one of very smallota hey. chamois hey. طقطق طقطق طقطق هو تورني منبر عسل ليه كان عاملها كده انا ادتها لشركه جميل و ماشي لشركه جميل كانت معموله من الشهر اللي بعديه كان المفصل اللي بي اتكلمت انا خلصت كده بقى وبعدين كل واحد <Removal> <مؤس> ايوه هو ده اللي انا <مؤس> إن عايزه لازم لازم اتصور بس اه ليه ما فتحت على التمارين هو <مؤس> هل تخلي معي بسم اه اه اه اه اه اه اه اه مثلا الناس زي من بسم لدي بيبقى فيه مثل في مثلا ايه في شخص واحد شخص اتنين ثلاثة ده يقول جوبلا وروموت معه زيوب بقى روموت يروح يعينه من كاستيم ويرجع من كاستيم اروحه هنا من حل الثانية طيب انت يعملين شفا جيت بقى مرضيش ياسيبه وكذا فهمنا الكشف وانتاس إيه شفا؟ آه سمم أنا جبت لك الرمود بتحوطان ونينوه وكلاهي بسنوك برسكر الكبراء وكان زيتك عماني فكتون عماني فقولوا يا باباك يا بابلين علي ورسولوا ومالي أنا معلش أنا لموادتاش أنا أفضلونها وضع لك المرضى واشوفوا لي باسم الله فاللهي بارك لك لأن طرم هي بس كين هي اشتغل بسراحة والله انا فاهم الصراحه النهارده اخلصلك بس في حاجه اهمت اقوله لو لاحظت انها من حته المناطق كده في المناطق دي مش مظبوطه ظابطين في الكسيكتور تقدر يعني وصله على اضاءتها وصله على حاجتها لان كانت شغاله اتش دي قبل كده أو. الوقت حلو قوي دلوقتي مش الصوره مش حلوه لان احتمال خدها منهم علاقه المحل من المحل وخلاص لان هو بصراحه الراجل اللي شافه قال لي خدها احنا بس هو كان على بس قبل ما ما يتقولها مجرب لنا نفس القد بس هي كانت النهارده اللي كانت شغاله معايا ماشي ان شاء الله ان شاء الله هجيلك النهارده ان شاء الله اكيد فاهم طب الوصل طلع طول وصل القديم يعني Thank you. مع الرضوان ما مزن انتهاما سلام يخذه عسل مصفى ومعناه كأرواح الخزاما سلام يعود به العالي ويبطى صداه به الحجون فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كلما دارت بمدر التم داراته كان الورد غياه وأن الشن سهالاته حيئكم الله وأحياكم وحماحماكم من الغيرت ما بدا النجم في الدجا وأضى السمس والقمر أسأل الله عليكم نعمه الوافرة وحباكم من خير الدنيا والآخرة أمدكم الله بالعافية وصير دور العذا عافية أسكنكم ربي بأعلى منزل جوار أحمد النبي المرسلي صلوا عليه كلما غن الحمامُ في الحما او لا حضر قر المغربي صل عليه ربنا في الملئ المرتفع والي وصحبه وتابع المتبري ما ما سرسلانه من طواف الترجع ما شاء إن مما لا يكاد يخفى انهم من الكفر وادي قد تداعت على امه الإسلام كما تتداعى الاكلات إلى قطعها تستهدف دينها واخلاقها وثوابتها ومقدساتها وثرواتها على اخلاقها مد نصال والهام ما بها نصل اجير الخل منه لا ذليل خبيثهم تقاضامات تقاضامهم <تصفيق> لي اهل الخبت طبل بنباحهم ونعابهم ولعيقهم وجث مرافيحنا وآذان السخب فكاننا منهم نشاهد بيننا وأبي جهل وكفر أبي لهب أصابعها في النار تسوى ودودنا على جبرها المشبوب غرح يهفف فما قلب الناظر بصره بالأمة إلا رأى آلاما وهم ومحنا ولأواء يمدى لها جبير الشرفاء في بورما والهند والصين وعانات من العندوس والبوذيين والوثنيين وفي إفريقيا ذل يتولى كفره أمم النصارى والوثنيين فمئات آلاف الألوف يهجرون ويؤدون وقوى بأهلها يذنرها العتاة الماكرون يتنب كل التنب أن قوم مؤمنون وما خبر معاناة بلاد العرب من الباطنيين وأسيادهم وأميالهم عنا ببعيد في الشام والعراق واليمن السعيد هذه مجازرهم أمام عيوننا تذمي مناظرها حشى الصوال أشلاء فتر موقع جثة كبه أحويل حضراء على الإخوان طرد يلمه ولفرات مراجع اولا من حاملا دركيب يمكن شيوخ الخمس شبابي يوبك نوتي مداري حادث سياره رضاري مصيبه مهامه والمشاعر وفرن بالتنبيه الا تنساني في